بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وسلم السلسين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن طاعة الله تعالى وعن أثر هذه الطاعة لمن تقرب إلى الله عز وجل بها وكنا ذكرنا أيضا شيئا من أحوال هؤلاء الطائعين الذين تقربوا الى الله سبحانه وتعالى وكان دائم التوبح إلى الله دل وعلا الذين عرفوا فعلا سر وجودهم في الحياة علموا ان الله تعالى ما خلقهم في هذه الحياة لأجل لعب ولاهو وانما كما قال الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما قال وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون ليأكلون ليشربون لينكحون لينامون لا انما خلقتهم ليعبدون هذه هي الغاية الاساسية التي خلق الله تعالى العبادة لأجل فعلها وذكرنا أيضا أيها الحبة في لقاء سابق شيئا من أحوال الخاتمة التي يختم الله تعالى بها لمن أطاعه وشيئا أيضا من أحوال الخاتمة التي يختم الله تعالى بها لمن عصاه ولعل أقف معكم أيضا على تسميلة لبعض ما سبق فقد كنت وعدت في حلقة ماضية أن أذكر لكم الخبر عن شابين أحدهم قد ختم له بطاعة الله تعالى والآخر قد ختم له بمعصية الله تعالى لماذا؟ لأن الأول أصلا كان طائعا لله عز وجل في جميع شأنه فختم الله تعالى حياته بذلك أما الثاني فكان أصلا على معصية فختم الله تعالى له بالعصيان لعني أذكر باختصار حالة الشاب الأول لمن لم يكن حاضرا معنا في الحلقة الماضية الشاب الأول هو شاب صالح حدثني بخبره طبيب من الأطباب بل هو استشاري في القلب يقول لهذا الطبيب إن هذا الشاب كان عمره ستة عشرة سنة أو سبع عشرة سنة كان في المسجد ينتظر الإقامة لصلاة الفجر فلما وقم الصلاة أرجع المصحفا إلى مكانه ثم اتكأ على يديه ليقوم في فلما قام نهض فإذا به يصاب بجلطة في قلبه وإذا به يقع على الأرض أول ما وقع على الأرض فجع الناس وحمله اثنان أو منهم ذهبوا به إلى المسجد يقول لهذا الطبيب صاحبي يقول اتصل بي المستشفى وقال يا دكتور تعال بسرعة قال أقبلت إليهم فإذا الشاب على السرير قال ف كشفت على قلبه فإذا بهذا الشاب مصاب بجلطة عظيمة لو أصيل بها جمل لأردته قتيلة قال فوضعت له بعض الأجهزة منشطة للقلب وهذا لضربات القلب وهذا, وهذا للضغط إلى غير ذلك قال ووقفت عنده طبيب الإسعاف وذهبت لأحضر بعض الأجهزة لأجعلها منشطة لقلبه قال فلما جئت فإذا بهذا الشاب قد أمسك بيدي طبيب الإسعاف وجعل يتكلم في أذنه بكلمات قال فوقفت شيئا يسيرا عند استتاره ثم فتحته وأقبلت عليه قال فلما أقبلت فإذا بهذا الشاب قد أطلق يد طبيب الإسعاف ثم حاول أن يلتفت إلى الجهة اليمنى ومد أصبعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم كررها مرة ثلاث. ثم بعد ذلك فأضت روحه إلى باريها وأنا أحاول علاجه قال أول ما مات انفجر طبيب الإسعاف باكيا عجبنا منه. قلنا يا دكتور أنت لست أول مرة صرارك ترى لك ترى شابا يموت ولا شيخا يموت. أنت منذ عشرين سنة تعمل في هذه الغرفة غرفة الانعاش. لماذا تبكي هذا البكاء بينك وبينه طرافة؟ أشار برأسه إلى. قلنا إذا لماذا أنت تبكي هذا البكاء؟ يقول فأحبه يقول فوالله مستطعني وكلمنا من شدة بكائه. قال حتى إذا انتهى من بكائه بعد خمس دقائق أو عشر التفت إلينا وهو يمسح عينيه. وقال ما تدرون ماذا قال لي الشاب؟ قلنا له ماذا قال لك؟ فقال لما رآك يا دكتور تذهب وتجي وتأمر المرضات وتحضر الأجزاء علم بأنك الطبيب المختص بحالتها أنك طبيب القلب فلما رآك تتعب نفسك التفت إلي ثم كلمني فلم أسمع فقربت إذني إلى فمه فإذا به يقول لي يا دكتور يا دكتور قل لصاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسه لا يتعب نفسه أنا ميث لا محالة والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن الله أكبر إني لأرى مقعدي من الجنة الآن إن الذين طالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون لما كنت تقدم أعمال صالحة أبشر بالجنة تفرح بها عند موتك وجاء في بعض الآثار أن الطائع يعرض عليه مقعده من الجنة مادام طائعا لله تعالى وأن العاصي عياذا بالله تبكيتا له وتخويثا يعرض عليه مقعده من النار هذا هو حال هذا الشاب الأول الذي كان على طاعة الله تفتح برنامجه اليومي لم تجد في برنامجه متابعة سلم خليع النظر إلى مواقع في الانترنت صور خليعة الذهاب إلى مراقص الذهاب إلى حانات خمر مكالمات هدفيه مع اصدقائه تدخين سماع اغاني نظري الى أسلام. لن تجد هذه المحرمات ابدا في يومه ستجد بالوالدين وظيفا كان موظفا براعته إن كان انكارا طالبا نوم اكل شرب طاع اهل الله الذي الذي ستجده لكن انظر الى الثاني الذي يتبع هواه همه هو شهوه فرجه ان يمتع فرجه همه هو شهوه عينه ان يمتع عينه سا هم همه شهوه اذنه ان ان يسمع اذنه ما يحب همه ان يتكلم بما يشاء انظر الى خاسمته كنت قبل سنتين في كندا التقيت باحد الاخوة هناك احد الاطباء ممن يحضرون دراسات عليا وهو من اهل هذه البلاد اصلا فسألته عن الاحوال في المستشفى عند هؤلاء فقال لي يا شيخ ان هنا من العجائب شيء عديد قلت له كيف فقال يا شيخ انا في هذا المستشفى الان اتدرب يقول اقبلت مرة الى هذا المستشفى في الصباح الباكر قال فدخلت الى غرفة الانعاش قال وبدأت الدورة اليومية الجولة اليومية اتجول بين هؤلاء المرضى وانظر في ملفاتهم ووعين حالاتهم وتحليلاتهم قال فلفت نظري سرير عليه شاب عمره 21 سنة هذا الشاب اسمه محمد قال فاقبلت اليه فاذا شاب مسلم قال فاذا الشاب لما نظرت الى ملفه فاذا هو مصاب بمرض الاد واذا هو قد ادخل للمستشفى بناء على نوبة صدرية قد احاطت به وتعلمون ايو الاخوة ان مرضى الايد لا يكون عنده اصلا مناعة في جسمه فهذه المناعة تذهب بسبب هذا المرض يقول صاحبي فاقبلت الى هذا الشاب فاذا به لا يكاد يعقل يلتفت بعينيه ويئن بشدة الالم قال فقلت له محمد محمد السلام عليكم محمد قال فبدأ الشاب يشهق ولا يلتفت اليه قلت محمد محمد قال فبدأ الشاب يشهق ولا يلتفد إلي قال فاتصلت على أهله لأرى ما حالته قال فردت علي أمه ردت على الهاتف السلام عليكم عليكم السلام أنت أم فلان؟ قالت نعم قلت لها أنا الدكتور فلان من المستشفى وعندنا ولد في وهو في حالة خطيرة لعنك أن تأتي وسريه قالت أنا الآن مشغول وسأتيك بعد نهاية الدوام قلت يا أختي كيف بعد هذه الدوام؟ ولدك الآن فعلي ليه يقول فبينما أنا أتكلم معها إذ بدأت أجهزة الإنذار الموصلة بذلك الشاب بدأت تصفر بشكل مخيف فقلت لها لو أتيت بعد نهاية الدوام قد يكون وقت متأخرا بعد ذلك قال فوضعت سماعة الهاتف وأقبلت على الشاب فإذا الشاب قد انخفضت به ضربات القلب والتنفس والضغط وبدأ الشاب في حالة احتضار قال فأقبلت على هذا الشاب وبدأت نشطه قليلا حتى وصلت أمه فأقبلت على أمه قلت لها ما اسمه قال اسمه محمد كما هو مكتوب قلت لها كم عمره؟ قالت واحد سنة. قلت هل كان يصلي؟ قالت لا. قلت لا كان يصلي؟ قالت لا والله ما كان يصلي. لكن الدكتور كان ينوي أن يتوب إذا كبر وان يحج ويتوب. انظر كما يفعل الشيطان بكثير من الناس. يقول لا تزال صغيرا افعل ما تفعل النعاس وإذا كبرت تتوت. تقول كان ينوي أن يتوب إذا كبر. يقول فقلت لها كيف طيب يحفظ القرآن قالت معرض لا يصلي ولا يفعل ولا يفعل. قال فبينما نتكلم معها إذا اشتد صفير تلك الأجهزة فأقبلت على الشاب فإذا الشاب يحتضر يحتضر يموت قال فقلت له يا محمد محمد وأمه تنظر إليه والممرضات ينظرن بدهشة قلت يا محمد قل لا إله إلا الله قال فبدأ يقول آه آه قلت لا إله إلا الله أرجوك قل لا إله إلا الله أرجوك يقول والله يا شيخ أني كنت أبكي وأنا أنفضه أقول قل لا إله إلا الله خلاص عجزنا جميع الأجهزة ما تعمل جميع الأدوية ما تنفع خلاص ما ينفع إلا الله سبحانه وتعالى يا فناء يا محمد قل لا إله إلا الله قال والله يا شيخ في سبيل ذلك وهو يقول آه آه آه قال ثم بعد ذلك سكت قليلا ثم وضع لسانه على أثنانه ففرحت يقول لا إله إلا الله فإذا به يقول I can't I can't I can't أريد صديقتي أريد صديقتي أريد صديقتي وينادي بسم فلانة التي كانت صديقته في الحرام يقول الدكتور يكلمني بنفسه يقول بتيت وأخذت أبكي أتوسل إليه أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله أرجوك قل لا إله إلا الله وهو يصيح أريد صديقتي أريد صديقتي وأمه تبكي ومن ينظرن بدهشة حتى نزل الضغط وتوقف النبض وتوقف ضربات القلب فإذا به بستة هامدة لا يتحرك ارتمت أمه على قدميه تبكي وأنا وقفت دافع عبراتي ومن الرضاة ينظرن بدهشة إليه شاب مضى إلى رب العالمين والله ما نفعه شبابه ولا كثرة ثيابه ولا ما عنده من نعم ولا ما كان عنده من أموال كل هذا ذهب عنه في لحظة واحدة متى إذا لقي الله تعالى علم فعلا بما فرط فيه حياته لنا أيها الأحبة ان ننظر الى حالنا اليوم نحن نحن هذه الاعمال التي نقيم عليها هل ستبيض وجوهنا فعلا اذا نزل بنا الموت ام ان هذه الاعمال سوف تجعل الانسان يندم اذا نزل به الموت ويبدأ يقول يا حسرة على ما طرفت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ويبدأ هذا الانسان يبكي متى يتبين حال هذا وهذا اذا نزل به الموت ثم بعد ذلك بدأ يبكي على ما فاته خذ موقفا اخر خذ موقفا اخر ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان رجلا من اهل المعازف والغناء من من طوال يومه يستمع الى الاغاني كما بعض الشباب الان ان ركب في سيارته استمع الى الاغاني ان مشى في الطريق وضع استماعات الهيدفون هذه في اذني ان شغل جهاز التلفاز بدأ ينظر اليها ذكر ابن القيم ان احد هؤلاء نزل به الموت فلما نزل به الموت جعل الذين حوله يقولون يا فلان قل لا اله الا الله, قل لا اله الا الله وهو يغني ويلحن يردد اغاني قل لا اله الا الله وهو يغني ويلحن فلما أكثر عليه تقول لسانه عن الغناء فبدأ يلحن ويقول تنتنا تنتنا تنتنا يعني يلحن حتى مات على هذا الحال وذكر ابن القيم ايضا ان رجلا من الفساق الذين عندهم معاصي وشهوات وقد ضيعوا الصلوات هذا الرجل نزل به الموت فلما اشتد به نزع روحه جلس أولاده عند راسه واحبابه يا فلان قل لا اله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة قل لا اله إلا الله قل فلما اكثروا عليه التفت اليهم ثم صاح بهم وقال اقول لا اله الا الله وما تنفعني لا اله الا الله وما اعلم اني صليت صلاه منذ بلغت يقول كيف تنفعني لا اله الا الله وانا اصل واقع في المعاصي دائما يقول وما تنفعني لا اله الا الله وما اعلم اني صليت الله صلاة منذ بلغته انظر الى امثال هؤلاء وذكر ابن القيم ايضا ان واحد من اهل الربا من يأكلون الربا ممن اذا جاءهم الناس يستسلطون منه الاموال يعضيهم المال بربا يردون اليه العشرة اثنين عشر او يردون المئة لأهوى عشرين او الالف الف ومئة الى غير ذلك فلما نزل به الموت كيل له قل لا إله إلا الله فبدأ يقول عشرة بإثنى عشر عشرة بإثنى عشر يردد ما كان يقولها أصلا في أثناء أكله للربا للناس وأثناء مساومته مع عشرة بإثنى عشر حتى مات ويلقى الله عز وجل بعثرة بإثنى عشر وذكر أيضا ابن في نفس الكتاب أو كتاب الجواب الكافي تكلم فيه عن شيء علامات الاحتضار ذكر أيضا أن رجلا من هؤلاء ممن قد انغمس في أمر في أمور الدنيا ممن بدنياه شغل وغره طول الأمل وبدأ ينظر في هذه أمور في أمور الدنيا وترك آخرته تماما يعرف حساباته ويعرف أمور الأمور أمواله لكن أمور الدين تركها على جم هذا الرجل لما نزل به الموت لما نزل به الموت جلس أولاده عند رأسه يا يابان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وهو يلتفت عليهم ويقول هذه القطعة رخيصة وهذا مشترا جيد وفلان تجارته رابعة وذاك البستان ازرع فيه شجرا وذلك العنب اجنوه وبيعوه في المكان الفلاني ويبدأ يصيهم بأمور دنيا قطعة رخيصة وعقار وغير ذلك وأولاده يقول يا هبتي نحن أجرى بها الأمور قل لا إلا الله وهو لا يلتفت أبدا إلا بنسله هذه المسائل حتى مات عياذا بالله وهو على مثل هذا الحال أيها لحبه الكرام من منا أود أن يموت على مثل هذا الموت عياذا بالله لا شك أن كلنا نتمنى بل نستميت أمنية في أن يختم الله تعالى العبد الصالحات، لكن من منا يولحب قد أعد العبدة فعلا لأجل أن يختم الله تعالى له بالطاعة، لعل أذكر ثلاثة أشياء أختم بها هذه الأشياء يولحبها الكرام مما تجعل الإنسان لعله أن يختم الله تعالى له عمله بالصالحات. أول هذه الأشياء أن يكون الإنسان مقيما على طاعة الله تعالى في حياته، وأعظم هذه الطاعات أن يكون مقيما للصلاة. نعم الصلاة. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مروى ومسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وقال في ما أخرجه الإمام أحمد في مسلسل العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أهم شيء الصلاة هي أول ما يحاسب عن عبده من القيامة تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع عن فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر صلي مع المسلمين إذا أردت حسن الخاتمة الأمر الثاني ألا يكون الإنسان متتبعا لشهواته؟ كلما اشتهت نفسه ونسمع أغنية مباشرة ذهب وسمع اشتهت نفسه أن يشرب خمرا ذهب وشرب، اشتهت نفسه أن يذهب إلى مرقص ذهب ورقص، اشتهت نفسه أن يغازل فتاة ذهب وفعل ذلك. أو المرأة اشتهت نفسه أن تتبرج، تلبس ما... ما يلبسه بعض الفاسقات في الشوارع بدأت تلبس مثل هذا اللباس وتبرز زينتها للناس. مثل من كان يتتبع هذه الشهوات هو الذي يخشى عليه فعلا أن يختم له مثل هذه الخاتمة السيئة. الأمر الأخير أيها الإخوة أن يكون العبد ملازما لصالحين يعينونه على الطاعات الأخت الكريمة يكون معها أخوات صالحات إذا جلسنا في مجلس تحدث عليهن إحداهن بحديث تقرأوا عليهن آيات يمسكنا كتابنا في الفتاة ويطرأنا لعلهم يستفدنا. أن يكون المرء أيضا حريصا على طاعة الله عز وجل مع من هم معه من الصالحين يقرأ معهم قرآن يسمع معهم شريطا ناشعا يتقربوا معهم إلى الله تعالى لعل الله جل وعليه ذرى من هذا الإقبال عليه وهذا الحرص أن يرفع الله تعالى له قدره ويضع أنه يزره أما أن يكون العبد مجالسا لأقوام جلس معهم أخذ العود وبدوا يضربون عليه أو أخذوا المعازف وبدوا يستمعون إليها أو تكون مجالس مليئة بالمحرمات ثم يقول بعد ذلك يا شيخ أنا أريد الله تعالى أن يختم لي بالصالحات نقول سبحان الله ترج نجاة ولم تسب إن السفينة لا تجري على اليبسي. يا أخي الكريم كيف تريد أن تختم لك بالصالحات وأنت أصلا واقع على مثل هذه المعاصي كن صريحا مع نفسك كن صريحا مع نفسك وكن دائما الدعاء لله تعالى أن يختم لك الخاتمة في سجودك ادع الله تعالى أن يختم عملك بالصالحات وأن يجعل خير أيامك يوم لقائه جل وعلا في قيامك في, في قعودك في طريقة كلما أردت أن تدعو ادعو الله تعالى أن يجعل خير أيامك اليوم الذي تلقاه فيه وأن يحسن الله تعالى لك الخاتم وأن يبيض وجهك لعل الله تعالى إذا كنت دائما الدعاء له وحده لا شريك له أن يرفع الله عز وجل بذلك قدرك ويضع عنك وزرك وأن يجعلك الله تعالى مباركا أينما كنت أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يختم لنا جميعا بالصالحات ونجعلنا جميعا مباركين أينما كنا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يرزقنا الثوبة في أمورنا كلها هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله